بسم الله الرحمن الرحيم ا ل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 117. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 118. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون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 فَلَنَقُ الصََّّ عَلَيْهِ بِعِلمِ وَمَا كُنَّ غَائِبِ وَالْوزْنُ يَومَئِذٍ الحَقُّ فَمَن تَقُلَت مَوزينهُ فَأُول إِكَهُمُ المُفْلْنِحون وَمَنْ خَفْفَت مَوزينوا فَأُول كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بما كانوا بآياتنا كَانُوا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 126. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 127. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قالَا خرجَ مِنْهَا مَذُْومَم مَدُحُورَا لَمَنْ تَعَكَ منِنْهُم لأَمْلَ أنَّ جَهًاَّ مَمِكُمْ أَجمَعين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 119. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الفالدين 110. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 111. بغرور أَلَمما ذااقَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَمَا سَْؤاتُهُماَا وَوطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِ وَرَقِ الْ جََّ وَنادَاهُماَا رَبُّهُمَا أَلَم أَنْهَكُمَا عَ تِكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَقُللَكُمَا إِ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوم مُبم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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 118. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 117. ويحسبون أنهم مهتدون 118. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قُ إِ ماَا حََّّمَ رَبَّفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَماَا بَطَنَ وَالْإِثمَ وَالبَغَ بِغَرِ الحََّّ وَأَن تُشْك بِاللهَّهِ م لَم يُلََززّل بهِه سُطان وَأَن تَقولُوا علىى اللهَّهِ مَا ل تَعلمُ وَلِن كُلِ أَّةٍ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 124. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 125. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا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 119. وكذلك نجزي الظالمين 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 119. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 110. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 111. وبينهما حجاب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 117. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أَصْحَابُ ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم أَهَا أُلَا إَِّذينَ أَقُ سَممتُم لا يَناانهُم اللَّهُ بِحْمَ أُدُخُلُ الْجََّةَ ل قَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاأَ تُمْ تَحْزَنون.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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَلْتَقِيَانِ ۚ إِنَّهُ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 121. إن رحمة الله قريب من المحسنين 122. وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت 124. لِبَلَدٍ لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 125. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا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 و ا ب ل غ ك م ر س ا ل ا ت ر ب ب و ا ن ص ح ل ك م و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 117. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 119. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 117. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 118. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 119. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 فَتَول عَنْهُمْ وَقَا يَا قَوْمِ لَ قَدْأَبَ لَغْتُكُمْ رِسَلَ زَرَبّ وَلَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِ لا تُحِبّونَ النَّ صِحين وَلُوطًا إذقالَالَ لِقَوْمِهِ تَأْتُونَ الْفَاحِشةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ حَدٍ مِنَعَمِين.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 119. وكيف آسى على قوم كافرين 110. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا بَاءُ النَّضْرَا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 119. وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين 110. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 119. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 110. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 117. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 118. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 119. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. 119. السَّحَرَةُ السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 110. قال نعم وإنكم لمن المقربين 111. قالوا أَن موسى إما أن تلقي وإما أن 119. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 110. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ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 لَ أُقَدطِ عََّأَدَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِن خِلَ فِي ثمَُّ لَ أُصَلّدًاَّكُمْ أَجمَعين قالَاءَِّائِلَ رَبِّنَا مُ قَِبُ وَمَا تَاقِمُ مِن النَّ إِللاا أَن آممَنَّ بِآياتِ رَبِّنَا لََّا جَاءَتنَا رَبنَ أَفْرِغَ عَلَْنَ صَدْرَُ وَتَوفَّلَ مُسِْمين.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 117. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 118. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَاهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذِهِ لَنَا هَذِهِ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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني فَلَمَّا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم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 وَتََّتْ كلَلِمَةُ رَبِّكَحُسن عَابَنِي إسر إلَ بِمَا صَبرُ وَدَم مَرنَّ مَا كَ يَصْنَعُ فِي الرعون وَقَومُه وَمَا كانَوا يعرِشون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 هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 114. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 115. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة.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 119. فخذها بقوة قَوْمَكَ قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 110. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 121. وإن يروا سبيل الرُّشْدِ لَا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 122. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت 126. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 127. واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار 128. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 117. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 118. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 119. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذينَ يتَّبِعونَ الرسُولًا النَّ بِيأُّ الذي يَجدونَهُ مكتُوبًا عِندَهُ في التوور يجدونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُ في التووراتِ والإجِلأمرُرهُ بالِالمَعرُوف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 لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْتَسْقِهِ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحجر.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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ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 وَإِذْ وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْصَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عرض مثله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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم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 111. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 112. أو تقولوا مِنْ أشرك آباؤنا من قبل وكنا مِنْ وكنا اخه تهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلََّا أَثْقَلَ ال الدَّع وَلهَّه رَبَّهُ مَا لإِن آتَيتَلَ صَالِ حَلَّ نَكَُّ مِنَ الشَّاجِرين فَلَمَّا أَتَهُمَا صَالِحَجَ عَلَ لَهُ شُرَكَاءثِ مَاآتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْرِكُون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 سَواء عَلَكُمْ أَدَعَوْتُمُهُم أَمْ أنتم صامتون. أَنْ تُمْ صَامِتُون إَِّينَ تَدعونَ مِن دُون اللهِ عبَاد أَمْثَادُكُمْ فَدوهُم فَلْيَسْتَجب لَكُمْ إ كُ تُم صَادِقين أَلَهُ أأَرْجُل يَمشونَ بِهَا 111. أم لهم أيدي يبطشون بها 112. أم لهم أعين يبصرون بها 113. أم لهم آذان يسمعون بها 114. قل ادعوا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 111. وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 112. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 113. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 ان الذين عبدوا ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون